الخلافات الزوجية ما أسباب الاختلاف بين الزوجين؟ هناك أسباب كثيرة للاختلاف بين الزوجين وإليك أكثرها شيوعا السبب الأول سوء الاختيار أو بمعنى آخر عدم مراعاة الضوابط الشرعية التي وردت في اختيار المرأة أو في اختيار الرجل ولذا قال مبيناً الأسس التي بموجبها يختار الرجل شريكة حياته وأم أولاده قال تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ذكر الرسول أربعة مقومات كانت ولا تزال موجودة قال في آخرها فاظفر بذات الدين تربت يداك فإذا اختار الإنسان امرأة ذات دين فإن هذا هو الأساس الأول وهو القاعدة الأولى للبيت المسلم إذ إن هذه المرأة ستكون مربية الأجيال وحاضنتها وتكون مصنع الأبطال ومدرستهم وقال أيضا مرشدا للنساء وأولياء أمورهن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير سأل رجل لديه بنت يريد أن يزوجها الحسن البصري رحمه الله فقال له زوجها لصاحب الدين فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها ولذا فإن غياب هذه الضوابط ربما كان أساسا من أسس المشكلات الزوجية والاختلاف بين الزوجين لا يلام عليه الإنسان إذا تحرى فبان ما تحراه بخلاف ذلك لكن يلام على التفريط السبب الثاني عدم مراعاة الآداب الشرعية في كثير من الأمور ولذا لو نظرنا في كثير من الآداب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 ومن السنة أن يمسح الزوج على رأس امرأته ويسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه ومن الآداب الشرعية ذكر الله عند دخول البيت فقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم وإذا أكل فقال بسم الله قال لا مبيت لكم ولا عشاء فإذا دخل ولم يقل بسم الله قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت فإذا أكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء السبب الثالث التدخل في شؤون الزوجين من قبل الآخرين السبب الرابع غلاء المهور وإن مهور زوجات النبي ومهور بناته لا تعد أواقيا لا تبلغ الإثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية وأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة خامساً بعض الزوجات لا تقدر ظروف زوجها المادية فترهق كاهله بكثرة الطلبات ولذلك نجد كثيرا من الشباب الآن مثقلة ظهورهم بالديون نتيجة لانفتاح باب التقصيط على أوسع أبوابه فكل ما تلذوه عينه ابتداء من السيارة وانتهاء بأصغر قطع الأثاث ومرورا بالمنزل ما على الشباب إلا أن يحدد المواصفات لصاحب الشركة الذي يوفر ذلك الأثاث الفاخر ويسجل ذلك على ظهر الشباب دينا يثقل كاهلة